ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزما وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مشتعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض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 ituni bi kitab min qabl hadha aw asaratin وَمَنْ أَظْلَم مِمَّ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ أَبْيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لم كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم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 قال رب أزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وَقَدْ خَانَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَطُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَبْرَى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 فاليوم تجزن عذاباً لهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وَبِمَا كنتم وبما كنتم تفسقون. وذكر أخاه إذ أنذر أمره بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إليه الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما إرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا رَأَى عَارِضًا مُشْتَقِبًا لِأَوْدِيَتِهِمْ قَالَ هَذَا عَارِضٌ مِنْ طِرْنَا بَلْ هُوَ ما بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يرحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به وحق ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصوفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ اللَّوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قالوا يا طمأن إن شبعنا كتابا أزل من بعد مسام صدق لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مشتقيم يا قل من اجب داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 فَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى رَبَّنَا قَالَ فَانظُرُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداء وَإِمَّا فداء إن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك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 وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَاهم فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ وَ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 وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَشُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْضَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَمِعُ إِلَيْكُ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 والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت شورى فإذا أنزلت شورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مروا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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أَسْخَطَ الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرضانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاطق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدا فشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدا الله شيئا وس أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا غصت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 والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قمن غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا امثالكم بسم الله الرحمن الرحيم. إن فتحنا لك فتح بين اللي لَكَ لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مشتقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله بنود الشماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السن وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَانْقَضَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَرْفَا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُتِيءُ أَجْرًا عَظِيمًا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 قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أم أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون قبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السمء وكنتم قوما بورا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 يُؤْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا شَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا أَذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وَمَا غَنِمْنَا كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَعْجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ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 وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لمن لهم الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا شنة الله التي قد خلت من قبل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 ولولا رجال أمين ونساء أمينة كلم تعلمهم أن تؤهم لم تعلمهم أن تؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء لَمْ تَزِينُ لَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأزل الله ش keenته، اللَّهُ الله ش keenته على رشوله وعلى المؤمنين وألزمهم. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقَامِ كَانَ أُحِطَّ بِهَا وَأَهْلِهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ تتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراه ركعا سجدا تراهم ركع شجدا يبتون فضلا من الله ورضانا فيما هم في أجوههم من أثر الشجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَضْعَهُ فَأَزَرَهُ فَسْتَوْلَظْ فَسْتَمَى فَسْتَوْلَظْ فَسْتَمَى عَلَى شُقِهِ يُعْجِبَ الْجُرْرَ عَلِيَظِيظَ بِهِ مُلْكُفَارٍ Vadallahu al-lazin aman ve amil ustalipat إن آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله متطلّا الله إن الله شَمِيعٌ عَلِيبٌ يَا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له, له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يؤمن أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للطاعة.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 فلو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله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 لَمْ يُطِعَنَّ تَمْشِي كَثِيرٌ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وكره إليكم الكفر والفشوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فَإِنْ قَائِفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِمْبَرَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَأَقَاتِلُ الَّتِي فَأَقَاتِلُ الَّتِي تَبْطِي عَدْتَهِ فِي اِلٰٓ اَمْرُ اللّٰهِ فَانْفَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ اِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ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 عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن, عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفشوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توب الرحيم يا ايها الناس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 الله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قَاف ذا القرآن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 عاد <tod> علمنا ما تقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر eflam yıldırı ile smana, falqem kif ve ve ma min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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا قَلْعُ النَّضِيدِ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 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وانفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 وقال قرين هذا ما لدي عتير ألقيا في جهنم كل عنيد مناع للخير معتد مريد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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَسِيدٌ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ هذا هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ Men xşiy al bil-ııayb ve jaa bil-ıalb minib, eduluhuha bil-salam. Zalik yem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 فَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ مَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ الْلُّؤْلُؤِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحَ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذربا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما جوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وَتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَشَاؤُونَ أَيَّانَ يُبعَثُونَ يُمَهِّمُ عَلَى النَّارِ يَفْتَنُونَ تَذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 ففي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل أنكم تنطقون هل أتاك حديث غيف إبراهيم المكرمين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 ve sanki tuğaha ve qalet acuzun aqim qalu kenzamik qala rabbuk innehu azameti önünde bütün başların eğildiği